حلوه شاير جمال الكون وبالي نبلوه هالعيون شلونها ملها سحر ذوبني بغزلها بوسه من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها Terima kasih انا بقدم لك هديه اطلبش مارده مني قول ودلل عليا انت مني وانا منك مستحيل ابعد عنك مني وانا منك مستحيل ابعد عنك ابتسم يا بعد عمري ضحكتك ما تومتلها al هزا بقلبي من المحبة لا تظن عنك أتوب طيّرت عقل بغرامك يا مذوبت القلوب يا مذوبت القلوب هزا بقلبي من المحبة لا تظن عنك أتوب طيّرت عقل بغرامك يا مذوبت القلوب انت حبي نبض فضي